وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبوكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَارِبَ وَتَمَاتِ لَوْ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ يَعْمَلُ آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إلا دابة الأرض تأكل من سأتها فلما خرَّت بينت الجن ألا كانوا يعلمون الغيب ألا كانوا يعلمون الغيب ما نبتوا في العذاب المهيء لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظننه فتبعوه إلا فرقة إلا فرقة من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطة إلا أن علم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها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 يقول الذين استضعفون الذين استكبروا لولا أنتم لقنا مؤمنين قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدا أنحن صددناكم عن الهدا بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين فَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْنُ وَالنَّهَارِ بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْنُ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا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 التي تقربكم عند نازل فَإِلَّا مَنْ آمَنَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ طَالِحًا فَأُولَاآِكَ لَهُمْ جَزَاؤُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمِنُونَ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبتط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يؤلفه وهو خير الرازقين وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالَ سُبْحَانَكَ أَن تَوَلِّيَ عَنِّي مَنْ دُونَهُمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ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 فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْحِجَابُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مُسْلِمِينَ وَفُرَادَاتُكُمْ مَتَى تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ